ولكنك تتحدث عن ذلك وتتحدث عن اللي جميل يا دكتور <تصفيق> سبحانه وتعالى سبحانه. <تصفيق> بسم الله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> Oh جميل يا مولانا والله جميل جوابك. دي الوجود على الطريقه الثانيه الله Thank <تصفيق> الرحمن الرحيم اوفر عليها من, من كده الرحمن على العرش استوى لوما هل الافاك حديث في بعد ما تدينا شيء قرارات. <تصفيق> يا دكتور يا فنان الله يجري جديدا خلص <تصفيق> ريم هو فرح <تصفيق> فَقَالَ الَّذِي أَلْذِمَ جميل جميل والله جميل يا يا <تصفيق> جميل والله جميل حلو <تصفيق> جميل تنس دم يم There's okay. no wala no mm -hmm. mm -hmm. I'm going to go قران الله عليه وما كل لا كل الأوضة هديش. نعم. نعم. جميلة دكتور الله. ولي ولي Olha. ولكن اصدقاءك واجعل سلو كمان نعم, نعم. <تصفيق> <أيوة> جميل <تصفيق> you Listen.